عذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم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 الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مجذرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ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 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 اقْيَا إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّنَنَ بِمَالِنْ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آنَ تَ تَفْرَحُونَ يرجع إليهم فلا نأتينه بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرجنه منها أذلتهم وهم صاغرون. قَالَ يَا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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته نجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير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 وَلَا يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ وَلَطَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَل اَنتم قَوْمٌ تَفْتِنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ ما لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لا صدقون وמכروا مكروا وמכرنا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 Allahu kair, amma yushrikun, amma nkhalq al-sama wa al-arz, wa anzal an. أَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا سَيَجْعَلُ وَاجَعَ لَبَيْنِ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ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 تعال الله عما يشترون أما يبدع الخلق ثم يعيده وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ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 بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ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 وَنَعْمَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ